بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دا أما بعد فهذا والنجلس الثالث والعشرون في شرحنا على متن أصول في التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكانت هذا المجلس في ليلة السابع والعشرين من شهر للفجة للعام الحادي والثلاثين بعد الأربعان والألف من الجرم فقد تعرضنا في آخر مجلس عن فقر الإسرائيليات و نعم قلنا إن وما يروى عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى والإسرائيليات الإسرائيليات هي جمع إسرائيلية نسكة إلى إسرائيل عليه السلام هو يعقوب ابن إسحاق ابن إفراهيم عليهم الصلاة والسلام وغلبت النسبة إلى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 ومن ثم اشتهرت تهديد مرويات هذا الاسم الاسرائيليات وقد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله وغالب ما يروى عنه من ذلك ليس لذي فائدة في الدين كتعييني لوني كالجي أصحاب الكهف ونخي ف نعم أقسامه الأخبار المنقولة عندني إسرائيل نعم تختلف على حسب الجهة فهي تنقسم أو لها ثلاثة تقسيمات باعتبارات مختلفة أحنا ف... تنقسم أولا باعتبار الصحة وعدمها إلى صحيح وضعيف ويدخل في الضعيف الموضوع, الموضوع والمجزود تنقسم نعم باعتبار موافقتها لما في شرعنا من عدمه من من عدمها نعم باعتبار موافقتها لما في شرعنا من عدمه إلى أقسام ثلاثة القسم الأول الموافق لما في شرعنا والقسم الثاني المخالف له والقسم الثالث المسكوت عنه يعني ليس في شرعنا ما يثبته ولا ما ينفيه وتنقسم ايضا الاعتبار الثالث في تقسيم الاسرائيليات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 فما مثل به المصنف في تعيين لون كلب أصحاب الكهف يدخل في هذا القسم الثالث باعتبار موضع الخبر فهو من الأشياء التي لا تتعلق بالعقائد ولا بالأحكام ولا سائدة من معرفتها ولذلك كان البحث فيه مكروها لما يؤدي إلى لما لما يؤدي إلى ضياع من ضياع الأوقات أو لما يتسبب فيه من ضياع الأوقات ف. هذا يدخل في داب العلم الذي لا ينفع والجهل فيه لا يضر الجاهل فيه لا يضر نعم قال المصنف وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الامام احمد <تصفيق> عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يهدوكم وقد ضللوا فانكم اما ان تصدقوا بباطل او تكذبوا بحق وانه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدثوا الأخبار بالله محضا لم يشب قد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا نعم من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم قالوا من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم نقول جزم المصنف هنا بفرمة سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين وأمور الدين هي العقائد والأحكام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 وقد جاءت من طريق مجالد ابن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه والآله وسلم بكتاب كتاب أصابه من بعد أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه والآله وسلم فغضب فقال أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقيه لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي اسناده مجالس بن سعيد ضعيف ولكن الاسناد يتقوى بما جاء من شواهد ذكرها الامام الالباني في ارواء الغليل الدليل الثاني ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في استنكار ابن عباس على بعض من سأل اهل الكتاب فقال كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم على صلاه بالله عليه وسلم على استنكاري كيف تسالون اي يسالههم استنكارا لصنيعهم مما يعتبر شاهدا جيدا ايضا لحديث جابر وقفر بن عباس هذا قد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها ما جاءت الكتابي الاعتصاب الكتابي والسن من الصحيح تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب وهذا نص ناجات حديث جادر وقد علقه المخاري هنا مع الدسيغة في الجسم نصفه وضعه أيضا في كتاب التوحيد من تحت باب من تحت باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم مختف و... كل الحديثين أو... أو... أو... هذا الحديث وحديث جابر وأخر ابن عباس. نعم بلا شك على تحريم سؤال أهل الكتاب في أمور الدين. ولكن هذا التحريم يتعلق بالمبادرة بالسؤال أما إذا حدثنا أهل الكتاب دون سؤال منا فيكونوا على التفصيل السابق المذكور في أقسام الإسرائيليات و ولكن هذا النهي قد عارض بقوله صلى الله عليه وسلم يحدثه عن بني ولا حرج كيف يقول لا تسأل أهل الكتاب عن شيء وفي الوقت نفسه يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج والذي يظهر في الجمع بين الحديثين أن يقال بإحدى الأقوال التالية القول الأول أن يكون النهي عن سؤال أهل الكتاب في أول التشريع حتى لا تختلط العقائد والأحكام المنزلة في شريعة الإسلام بما روية عن اهل الكتاب ويقول ال الإذن بالتحديث بعد أن استقرت العقائد والأحكام نعم القول الثاني أن يكون الأمر أو الإذن بالتحديث عن بني إسرائيل فيما هو دون العقائد والأحكام أي في القصص المجردة والعبر وما جاء من أوصاق كذا وكذا إلى آخره القول الثالث أن قوله حدث عن بني إسرائيل ولا ولا حرج أي حدث عنهم ما وافق شرعنا وأما قوله لا تسألوا أهل الكتاب فهو على ذاته على أصله أي لا تسألوهم عما أشكل عليكم مما لم تجد له إجابة في شرعنا وبين العل في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم إنهم لن يهدوكم وقد ضلوا يعني ما أشكل عليكم لن تجدوا لا لن تجدوا عند أهل الكتاب الهداية إلى بيانه لأنهم ضلوا فكيف يهدوكم وفاقدوا الشيء لا يعطيه ها ولكن عليكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم كما قال ابن عباس وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم محضن و هناك من راى اباحه سؤال اهل الكتاب مطلقا استدلالا بظاهر بعض الايات في كتاب الله نحو قوله تعالى فايكنت في شك مما انزلنا اليك فاسال اسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد اجى اكل من ربك فلا تكونن من المنترين وقوله نحو قوله وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ونحو قوله واسال من اردت ان تكون الى اخر الايات هذا الباب هذا بجانب ايراد القرآن لبعض الأحداث والأخبار عن بني إسرائيل وعن غيرها من الامم السابقة كما قص الله علينا ما حدث بين الحواريين وعيسى عليه السلام، كما في سورة مائدة إذ قال الحواريون: نعم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أي ينزل علينا مائدة من السماء؟ نعم، ونحو قصة أصحاب الأفضود في سورة العروج، وكذلك ما ثبت في السنة.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 البخاري أيضا ثم نحوه نقوله إنما جاء في القرآن في السنة من أخبار عن بني إسرائيل هو حق وصدق لأن أخبار القرآن لأن أخبار القرآن والسنة كلها حق وصدق لا كذب فيها وكذلك ما أمر به القرآن من سؤال بني إسرائيل عن بعض المسائل كان هذا من باب التقرير وليس من باب إقرار أو إج أو سؤالي مع الإطلاق أي تقرير صدق ما جاء في موافقون ونهو موافق لشرع من قبلنا في هذه النساء أو تقرير صدق الأخبار الواردة في شرعنا وأنها قد ثبتت عند أهل الكتاب أيضا عن المسائل المتعلقة بديننا من مسائل العقائد والأحكام مما لم يأتي به شرعنا و... نستمر إن شاء الله تعالى بعد انتهاء أذل... بعد انتهاء ذن العشاء مباشرة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. الحضات نعود إليكم. Um so I'm تبين ابن عباس رضي الله عنهما فيه الاثر المذكور العله من النهي عن سؤال اهل الكتاب وحصر هذا في علل ثلاث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 ما سيكون قبل قيام الساعه وحتى قيام الساعه واخبار ما يكون بعد طاعة الساعه وهو كتاب مخطوط ولم يشب يعني لم تمتد اليه يده التحريف العله الثانيه ان كتب اهل الكتاب قد شابها التبديل والتغيير والتحريف فكتبوا الكتب بايديهم وقالوا مدعين انها من عند الله يشتروا بذلك الادعاء ثمنا قليلا يعرضا زائلا في هذه الدنيا لن يغني عنه شيئا في الآخرة العلة الثالثة أنهم أي أهل الكتاب لا يسألوننا عما أنزل إلينا فكيف نسألهم نحن قد أغنان الله بما أنزله سبحانه إلينا وهذا التقرير من ابن عباس رضي الله عنهما به يرد على من أطلق القول على ابن عباس أنه من الذين أكثروا في الرواية على أهل الكتاب دون تميس و... هناك من الصحابة من اشتهر بالرواية عن بني إسرائيل يعني أهل الكتاب ومن هؤلاء كما اشتهر ابن عباس رضي الله عنهما ولكنه المحفوظ والمتبادر المتبادر إلى الذهن أن الصحابة ومنهم ابن عباس لم يروا عن أهل الكتاب شيئا يتعلق بالعقائد والأحكام. و... وإن رو شيئا من هذا كان على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاعتقاد ما قال البقاعي في كتاب الله مخطوط بعنوان الأقوال القويمه في حكم النقل عن الكتب القديمة ونقل عنه الشيخ محمد السيد حسين الذهبي وزير الأوقاف المصري السابق رحمه الله تعالى والذي قتله الثوارج في السبعي... السبعينيات من هذا القرن الميلادي في كتابه الإسرائيليات التفسير والحديث نقل عن, البقاع... عن البقاعي أنه قال حكم أن نقل عن من إسرائيل ولو كان فيما لا يصدقه كتابنا ولا يكذبه الجواز وإن لم ذلك المنقول لأن المقصود لاستئناس لا لاعتماد بخلاف ما يستدل به في شرعنا فانه العمدة في الاحتجاج للدين فلا بد من ثبوته و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 أنهم كانوا لا يسألون عن عن أشياء السؤال عنها من باب العدل ولا فائدة فيه وكثير من المرويات التي تروى عن الصحابة في أخبار في أخبار بني إسرائيل لا تصح بجات الإسناد. فهي في الغالب تكون من قبيل الموضوعات أو الضعاف. الصحابة كانوا أفقها وأعلم من أن يضيع أوقاتهم في هذه السفاسف من الأمور. من السؤال عن عن لون كلب ك... أهل الكهف كما ذكر المصنف وعن مقدار وحجم سفينة نوح عليه السلام ونوع خشبها وعن اسم الغلام الذي قتله الخضر وعن نحو هذه الأشياء التي العلم بها لا ينفع والجهل فيها لا يضر وقد اتهم المستشرقون كبار الرواة الصحابة نحو ابي هريره وابن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين بانهم نقلوا عن الإسرائيليات أشياء مكذوبة إلى شرعنا وممن وافقهم على هذا الكذب على الصحابة هذا المدعو أبو رية في كتابه الذي سماه بأضواء السنة المحمدية وهو الأولى من يسمى الظلمات التي نسبها الكذاب أبو رية إلى السنة المحمدية وقد رد على كتابه هذا عدد من اهل العلم منهم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى في كتابه ظلمات أبي ريه أمام أضواء السنة المحمدية وقد ادعى أبو رية أن هؤلاء الصحابة ابن عباس وأبي هريرة و... ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وهم تلاميذ تلاميذ كعب الأحبار ومن ثم افترى عليهم هذه الفريا وصفوهم بأنهم تلاميذ تلاميذ كعب الأحبار هذا ليس بصحيح بل إنهم من الفهم السقين بل من الكذب بأنه ليس كل من روى شيئا عن أحد يصير تلميذا له فقد ثبت كما قال الشيخ محمد عبد الرزاق هنا في رضيه على أبي ريا قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام وغيره من اليهود الذين ينزلون إلى المدينة، فهل صار النبي صلى الله عليه وسلم بسماعه منهم أو بروايات عنهم تلميذا لهم؟ وسمع كذلك صلى الله عليه وسلم تميم الداري رضي الله عنه، فليصح أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار تلميذا لتميم؟ هذا بلا شك من الافتراء. <تصفيق> وقد صح ان عبد الله بن عمرو بن العاص قد جاء بزاملتين من كتب من كتب اهل الكتاب في غزوه اليرموك فكان يروي منها و... ولكن عبد الله بن عمر كما بينا كغيره من الصحابة كان يحرص على أن لا ينقل من هذا ما يتعلق بباب العقائد والأحكام أو ما قد جاء في شرعنا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 ركز في طعنه على أبي هريرة لأن أبا هريرة هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فبسقوط مروياته تسقط السنة أبي هريرة بالحجد أن أبا هريرة كان أكثر كان أكثر الصحابة وصوقا بأهل الكتاب أفضل عنهم والقيادة لهم هذا كذب على أبي وريره كما قال الشيخ محمد حسين الذهبي هنا أيضا في كتابه الإسرائيليات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 كرام جيد وفيه نختم مجلسنا هذا إن شاء الله وإن شاء الله نبدأ مجلس أداة طالب العلم حوالي السابعة والنصف أو الثامنه إلا الرضا نجعله الثامنة إلا الرضا إن شاء الله تعالى توقيت القاهرة بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم